بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحدة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 فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل حجبت وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية تَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنَّهَا بَاءٍ لَا تَعْرُمُ بِهِ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ أَوَأَبَا أُنَا قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين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 أذلك خير النزلاً أَمْ شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنةً للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطوم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضار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 وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي رب هب لي من الصالحين فبشرناه من حليم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَظُرْ مَا ذَهَتْ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرْ تَتَبِّدُنِ إِنَّ شَأْ أَلَّا مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيناهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ هَذِهِ صِدْقَتُ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهَا بَاءَهُ وَالْبَلَاءُ مُبِيدٌ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 وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَتْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام على موسى وغارو إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون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 إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَأْقِلُونَ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 فآمنوا فما تعنأهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شايدون ألا إنهم من إفكهم لا من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين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 إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لا نحن وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به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 أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين فسوف يبصرون تبحان ربك رب العزة عما يصفون